أبتي عند المواقف صلب قاسي خاصمهم عند المواقف يرهبون يردع العصيف ذينة الكراسي خاصمهم ما تهتنين وما الكراف تشما حارس الرواسي تعال هم ما عرفي كل شاج ساعتا شد الحماسي لا تزا يجلي من الخط رش عزوتي وفخر بهم يشوش راسي سنح جنبي والمعاد يلقمون والعبايدنا الكراب مرجع ساسي عندي شادة المواقف يزهمون لابتن فالضيق يجلون العماسي خصمهم من واقعهم ما صحكون خبروا من كلمة جاهلوا ناسي لا يظن بظن ثم نخلف ظنون كلمة حدي وما تكبري داسي لبتي خشم المعاد يدحقون